فسمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علي فأقبلت امراته في صرة فصكت وجهها, فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم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 فما استطاعوا مِنْ قيام وَمَا كَانُوا منتصرين وقوم نُوحٍ مِنْ قَبْلُ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ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 ففروا إلَى اللَّهِ فَفَرُوا إلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إلَاهًا أَخْرَى إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ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 Then they are shot at them as the peace of Allah. Believe, ispurいる, it is inferior to the هم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله هو الرزاق إن اللَّهُ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القوة فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذنوب أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي